بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولنيك الحجة ابن الحسن صَلَوَاتُ كَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ حافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض كان طبعا وتمتعهم فيها تبيلا